ومثل الذين ينفقون أمواله بفغاء مرضاه الله وتفبيت وتفبيت من أنفسهم كمثل جنة برغوة كمثل جنة برغوة أصابها وابن فأتت أكلها فأتت أكلها ضعفين. إلا من يصدها وابل فقل والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من مخيله وأعذاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يغين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من إلا كما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمموا القبيح منه تنفقون ولست بآخذه ولست بآخذه إلا أن تؤمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد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 فَقَدْ أُوتِيَ طَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ